إ م ا شاكرا و إ م ا كفورا انا ا ع ت ذ ن ا للكافرين سلاسلا و أ غ ل ا ل ا وسعيرا إ ن الابرار يشربون من ك أ س كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله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 وجزاهم بما صبروا جنه وحريرا متكئين فيها على لرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا و د ا ن ي ة عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بانيه من فضه و أ ك و ا ب كانت قواريرا قواريرا من فضه قدروها تقديرا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 و إ ذ ا ر أ ي ت ثم ر أ ي ت نعيما وملكا كبيرا ع ل ي ه م ثياب سندس خضر و ا س ت ب ر ق وحلوا اساور من فضه وسقاهم ربهم شرابا طهورا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 وما تشاءون إ ل ا ان يشاء الله إ ن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أ ع د لهم عذابا ل ي م ا